والذين يظهرون من مثائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل أي تماست ؟ ذلكم تعظون به والله بما تعملون خبير فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ فَسَنُلِمُّ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أثرا إلا هو معهم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 ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءك حيوك بما لم يحيك به الله وإذا جاءك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون ويقولون في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 فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذين إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا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 يا أيها الذين آمنوا إذ نجئتم الرسول فقدموا بين يدين جواكم صدقة ذلك خير لكم وأظهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.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 فسهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحددون الله ورسوله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 الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيده بروح منه